أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تكلمنا في الدرس السابق عن معرفة المناسبات بين الايات واهميته وفضيلته وفوائده يقول الإمام رحمة الله عليه أنواع ارتباط الآية بعضها ببعض أنواع ارتباط الآية بعضها ببعض يقول ذكر الآية بعد الأخرى إما أن يظهر الارتباط بينهما وإما أن لا يظهر الآية بعد الآية إما أن يكون قد ارتباط بينهما ظاهرا وإما أن يكون غير ظاهر قال إما أن يظهر الارتباط بينهما لتعلق الكلام بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى فواضح يعني الكلام مرتبط ببعض أو إن الآية الأولى لم تستكمل المعنى فهذا أمر واضح وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على جهة التأكيد والتفسير يبقى الآية اللاحقة مع الآية السابقة إما أن يكون الكلام متمش مرتبط بعض وبعض وإما أن تكون الآية الثانية مؤكدة للآية الأولى أو مفسرة لها وهذا أمر لا كلام فيه يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزنام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إبه الكلام مرتبط بعض وبعض يا أيها الناس قولوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدون إنما يأمركم بالسوء القحشاء الكلام مرتبط بعض بعض فخلاص إما الارتباط واضح والمناسبة واضحة أما إن لم يظهر الارتباط الارتباط بين الآيات مع الظاهر بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى الظاهر إن فيش ارتباط بين آيتين وان كل ايه مستقله بنفسها عن الايه اللاحقه او الايه السابقه او انها خلاف النوع المبدوء به الايه الثانيه يعني خلاف الايه السابقه تماما في هذه الحاله في هذه الحالة عدم ظهور الارتباط في حالة عدم ظهور لقطابط بين الايات اما ان تكون الايه الثانيه معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف العطف أو لا تكون يبقى إذن ارتباط الآيات بعضها بعض وبعض. الآية والتي تليها إما أن يكون الارتباط ظاهرا فخلاص ما كلام معنا وإما أن لا يكون ظاهرا طيب إن لم يكن الارتباط ظاهرا فأرى الآية الثانية معطوفة عن الايه الأولى بحرف من حروف العطف أو غير معطوفة، فإن كانت معطوفة إن كانت الثانية معطوفة على الأولى، ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة على ما سبق تقسيمه. قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. وما يعرج فيها، يعلم ما يلج في الأرض، وما يخرج منها عطف، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، فعطف ما ينزل على ما من السماء، على ما في فيه في الأرض. وقال تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قدر قسلاً فيضاعف نوع ضعافاً كثيراً. والله يقبض ويبسط وإليه الجعور وفائلة العطف جعلهما أي جعل الآيتين كالنظيرين والشريكين فائلة العطف جعل الآيتين كالنظيرين هذه الآية نظيرة الآية الثانية أو شريك لها يعلم ما يلج في الأرض وما يخذ منه ويشارك في العلم ما ينز من السماء وما يرج فيه الله يقبض ويبسط فكما يقبض يبسط سبحانه وتعالى يقضي الرزق لمن يشاء ويوسع على على من يشاء دي زيدي دي القبض كالبسط والبسط كالقبض التوسعة كالتقتير والتقطير كالتوسعة وفائدة العطف جعلهما كالنظيرين والشريكين وقد تكون العلاقه بينهما المضاده العلاقه بين الايتين المضاده يعني دي ضد دي الآية اللاحقة ضد الآية السابقة وهذا كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب وذكر الرغبة بعد ذكر الرهبة سنه الله تعالى في القرآن الكريم أنه إيه يخوف وبعدين يفتح الرجاجي بعد التخويف يذكر الرحمة وبعدين يذكر العذاب نبي عبادي أني أنا الغفور رحمة وأن عذابي هو العذاب العالم يذكر أحوال أهل النار ثم يذكر أحوال أيه؟ الجنة وسيق الذين كفروا إلى جنة زمراء وبعدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء فتكون العلاقة بين المعطوف والمعطوف عليهم مضادة يعني المعطوف ضد المعطوف عليه كذكر الرحمة بعد ذكر العذاب وذكر الرغبة بعد ذكر الرهبة وعادة القرآن العظيم إذا ذكر احكاما ذكر بعدها وعدا وعيدا لما يأمر الله سبحانه وتعالى وينهى يذكر بعد ذلك ما يحث على الاتمار وما يحث على الانتهاء يذكر ما للمؤتمر إذا فعل ما الله به وما له إذا لم يفعل ما أمره الله به وما لمن انتهى عن الحرام عند الله وما لم ينتهي له عند الله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربة ومن يستنكف فأما الذين أمنوا وأما الذين استنكب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري فمن عادة القرآن إذا ذكر أحكاما أن يتبعها بالذكر الوعد والوعيد ترغيبا وترهيبا ترغيبا في الامتثال وترهيبا من المخالفة ليكون ذلك باعثا على العمل ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهي يعني بعدما أمر ونهى ورغب وحذر، يذكر الآيات الدل على عظمة الله عز وجل عشان تعرف أن الذي يأمرك الملك العظيم الذي يجب أن يطاع كما في أول المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بايمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم وبعدين إن الله يحكم ما يريد الأحكام اللي سبق داي ليه لأن الله يحكم ما يريد لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه قال وقد تأتي الجملة مع على ما قبلها ويشكل وجه الارتباط فتحتاج إلى شرح يبقى إيه؟ القسمين الارتباط ظاهر قلنا خلاص ملناش كلام فيه الارتباط الغير ظاهر إما أن يكون الآية معطوفة على ما قبلها وإما أن لا تكون معطوفة والمعطوف قد يكون الرباط بينهما أو الارتباط بينهما ظاهرا وقد يكون غير ظاهر فحينئذ إذا كتل الايه معطوف والارتباط بينهم الظاهر بعزبك تحتاج إليه إلى شرح وتفصيل قال ونظكم من ذلك صورا يلتحق بها ما هو في معنى يعني بالمثال يتضح المقال بالمثال يتضح المقال إيش هي مثل الأمثلة للعطف الغير واضح قال قولوا تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس وليس البر بأن تأتى البيوت من ظهورها ولكن البر منتقى فهنا الجملة الثانية معطوف على الجملة الايه الأولى كل هي مواقيت الناس والحج هذه الجملة الأولى وليس البر هذه الجملة الثانية إيه معطوفة على الجملة الايه الأولى بس هنا للربط بين المعطوف والمعطوف عليه مش واضح فقد يقال أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت ايه يعني ايه العلاقه بين الاهله وبين وقت الهوته من ايه من ابوابها ايه الارتباط يعني جمله معطوفه على جمله ولارتباط بينهما غير الظاهر فالجواب من وجود احدها كانه قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمه في تمام الاهله ونقصانها ما ليل القمر بيطلع هلال صغير وكل ليله يكبر لغير ما يبدأ ايه بدر كامل وبعدين يبدأ في النقصان تاني يرجع اخر الشهر برضو إيه هلال تاني ليه كده ده سؤالهم فكانوا قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة عن تمام الاهلة ونقصانها معلوم ان كل ما يفعله الله في حكمة ظاهرة افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا تجرؤون فتعالى الله الملك الحق وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين فاذا معلوم ان كل ما يفعل الله فيه حكمه ظاهرة في مصلحة للعباد فدعوا السؤال عن هذا ليه القلب يطلع هلال وبعدين بدر كامل ويجاء هلال ثاني اتركوا السؤال في هذا وانظروا في واحدة تفعلونها أنتم مما ليس من البر في شيء وأنتم تحسبونها بر وكانوا إذا أحرموا بالحج والعمرة لم يدخل أحد منهم بناء إنما يصعد من فوق السطح يخشش كما الضار عشان يقول لك إيه مدام أحرم ما يستضلش وفيه الغد, بعض الغد الوقت بعض الحجاج يعتقد هذا الاعتقاد ما دام احرم ما يستظلش حتى لو بيأخذوها بيشيلوا ويشيلوا سكفيها كده عشان يبقى ايه مكشوفه فكانوا يظنون ان من احرم لا يستظل فإذا دخل البيت يبقى السكف اظله فكان يطلعوا من ايه من فوق السطح فقيل لهم دعوكم من هذا السؤال وانظروا في شيء انتم ترضون بر وليس من البر في ايه في شيء الإمام الشاطبي رحمه الله في مقدماته التي قدم بها لكتاب الموافقات قال في مقدمة منها كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي يعني أنت لما تسأل تسأل عما ينبني عليه عمل ولما تتكلم تتكلم فيما ينبني عليه عمل أما مسألة لا ينبني عليه عمل فالكلام فيها كلام فيما لم يدل على استحسان فليس مستحسنا شرعا أن تتكلم فيما لا ينبني عليه عمل ليس مستحسنا شرعا أن تتكلم فيما لا ينبني عليه عمل واستدل بهذه آية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فكان الجواب مش علاقه بالايه بالسؤال خلاص تمام هم سألوا ليه الجمر بيطلع الدقيق وبعدين يقبل بدر وبعدين جاء تاني دقيق تاني فأعرض عن الجواب عما سألوه وأرشدهم إلى ما ينبغي أن ينشغلوا به قال الشيف فأي إذا قيل أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت من أبوابها فالجواب من وجوه أحدها كانه قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الهل ونقصانها معلوم أن كل ما يفعله الله فيه حكمة ظاهرة ومصلحة لعباده فاتركوا السؤال عن هذا وانظروا في أمر تفعلون وتظنونه تظنونه بر وليس من البر في شيء وليس البر بأن تاتي البيوت من ظهورها ولكن البر من التقا الجواب الثاني أنه من باب الاستطراد لما ذكر أنه مواقيت للحج إلى مواقيت الحج هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب فالله سبحانه وتعالى جعل القمر يعني منازل والقمر قدرناه منازل حتى عاد العجوز القديم عشان نستعرف بدايات الشهور ووسط الشهور وآخر الشهور لأن الشهور العربية متعلقة بالمواقيت تعليق بها مواقيت الصلاة ومواقيت الزكاة ومواقيت الحج ومواقيت الصيام متعلق بها مواقيت النساء في العدة والمطلقات يتربصن عن ثلاث قو واللائل لم يحضن فعدتنا ثلاث أشهر إلى آخره فكل هذا متعلق بالشهور القمرية فقيل أنه من باب الاستطراب لما ذكر أنها مواقيت الحج وكان اتيان البيوت من ظهورها من أفعالين في الحج ففي الحديث أن ناس من الانصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل احد منهم حائطا ولا دارا ولا فسطاطا من باب فإن كان من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته يدخل منه ويخرج أو يتخذ سلما يصعد به وإن كان من أهل وبر خارج من خلف الخفاء الخباء فقل لهم ليس البر بتحرجكم من دخول الباب لكن البر بر من اتقى ما حرم الله وكان من حقهم السؤال عن هذا وتركهم السؤال عن الأهلة ونظير في الزيادة على الجواب قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المتوضع أو متوضع بما البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته فهم سألوا يا رسول الله إن نركب البحر وليس معنا إلا قريبنا الماء يكفينا لرينا فإن توضأنا بعطشنا عطشنا أفنتوضى بماء البحر فقال توضأ بماء البحر ولكن قال هو الطهور ماؤه الحل ميتة فزادهم فإذا على ما سألوا لأن اللي مش عارف هل يصح الوضوء بماء البحر أو لا من باب أولى لا يعرف حكم ايه أكل ميتة إيه البحر الوجه الثالث أنه من قبيل التمثيل لما هم عليه من تعكيسين في سؤالهم وان مثلهم كمثل من يترك بابا ويدخل من ظهر البيت يعني إيه بيسالوا عما لا ينفعهم وسكت عما إيه عما ينفعهم فقيل ليس البر ما أنتم عليه من تعكيس الأسئلة ولكن البر من اتقى ذلك ثم قال وأتوا البيوت من أبوابها أي باشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن تباشر عليها ولا تعكسوا, ولا تعكسوا وهذه الجملة من الآية وأتوا البيوت من أبوابها يعني جملة محكمة وفيها فائدة عظيمة للإنسان في حياته دائما كده تذكر قالت تعالى وقت البيوت من أبوابها كل شيء له باب. باب فلا تدخل من غير الباب فلا تدخل من غير الباب وقت البيوت من أبوابها والمراد أن يصمم القلب على أن جميع أفعال حكمة منه وأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فإن في السؤال اتهاما ها فإنت مؤمن بأن الله عليم حكيم كل أفعال مبنية الحكمة لماذا تسأل الجمر بيطلع زغير ويكبر بتسئ السؤال ده مبناء ايه فإنه لازم السؤال ده ها آمن بأن أفعال مبنية الحكمة وأن الله لا يسأل عما ايه عما يفعل فسؤالك فيه يعني ايه اتياد البيوت من غير أبوابها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 وآتينا موسى الكتاب هنا ياتي سؤال أي العلاقه بين ايتاء موسى الكتاب وبين الاسرار سبحان الذي اسرى واتينا عطف ايتاء موسى الكتاب على الايه على اصراء النبي عليه الصلاه والسلام فاي مناسبه بين هذا العطف قال فإنه قد يقال أي رابط بين الإسراء وبين وآتين مسكتان ووجه اتصالها بما قبلها أن التقدير أطلعناه على الغيب عيانا وأخبرناه بوقائع من سلف بيانا لتقوم أخباره على معجزته برهانا أي سبحان الذي أطلعك على بعض آياته لتقصها ذكرا وأخبرك بما جرى لموسى وقومه في الكرتين لتكون قصتهما آية أخرى. يبأصل بعبدله لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا. يب الله سبحانه وتعالى أصل بعبده واراه الآيات والمعجزات بالعيان وأخبره بنبأ موسى بالإيه بالبيان فكان في ذلك إعجازا وإظهارا لنبوته أطلعناه على الغيب عيانا لنريه من آياتنا واخبرناه وأخبرناه من سلف بيانا لتقوم اخبار على معجزته برهانا والمعنى سبحان الذي أطلعك على بعض آياته لتقصها ذكرى هو شف بعنيه رأى بعينه ولما أصبح أخبرهم أخبرهم وقص عليهم ما رأى وأخبرك بما جرى لموسى هيك يعني كما أن الله سبحانه وتعالى أطلع النبي على ما أطلع عليه ليلة الإسراء كذلك أخبره عن طريق الوحي بما كان من موسى وبنيه وبني إسرائيل أو أنه اسرى بمحمد إلى ربه كما اسرى بموسى من مصر حين خرج من منها خائفا يترقب ثم ذكر بعده ذريعة من حملنا مع نوح إبأصرى بمحمد كما أصرى بموسى أصر بموسى لما خرج منها خائفا يترقب وبعدين لما جه بمنبّ من ودعا فرعون وأصر فرعون على التكذيب فأوحى موسى أن أصر به بعبادي فأصر موسى به ببني خرج ليلا من مصر هاربا من فرعون وملئ فالله هو الذي أسر بمحمد الذي أسر بموسى وبني إسرائيل ثم ذكر بعده ذريه من خملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا يعني ذكر الله هذا هذه الآية ليتذكر بني إسرائيل نعمة الله عليهم قديما وحديثا قديما وحديثا حديثا وإذ مجيناكم من ال فرعون ايه, وإذن إيه؟ وإذن نجيناكم إيه؟ ثم اغرقنا الايه في البقره اغرقناهم تنظرون يبقى الله تعالى نجا بني اسرائيل البحر قديم ده حديثا ونجى اباءهم من الغرق مع, مع نوح لان كل الناس بعد نوح ابنائه ولولا هذه الذريه التي انجاها الله في سفينه نوح لكن الله أوحى إلى نوح ان يحمل فيها من كل زوجين اثنين حتى يتبقى الذريه ويبقى الناس ويعمر الكون إلى الأجل الذي سماه الله تبارك وتعالى فالله يذكر بني إسرائيل بنعم عليه أنه نجاهم من الغرق في أثناء الطوفان ونجاهم من الغرق لما اسرى موسى ببني إسرائيل ليلا من مصر وكان الواجب عليهم أن يقتدوا بأبيه نوح عليه السلام ويشكر الله سبحانه وتعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية منصوب بحذف حرف نداء من صوب بالنداء والحرف محذوف تقضي كلام يا ذرية يا ذرية من حملنا مع نوح كيف تكفرون وقد كان أبوكم عبدا شكورا كما تقول للولد كان ابوه عالما وهو جاهل تقول يا ابن العالم يا ابن العالم يا ابن انت مضي العلم ليه ابوك عالم انت مش طالع عالم زي ابوك ليه وتقول للبخيل يا ابن الكريم يا ابن ابوك كريم ان طالب بخيل انت فمعنى قوله تعالى ذريه من حملنا نوح يعني يا ذريه من حملنا معنوه انه اي نوح كان عبدا شكورا فلماذا لا تشكرونه اقتداء بأبيكم نوح عليه السلام وتأمل كيف أثنى عليه وكيف تليق صفته بالفاصلة ويتم النظم بها مع خروجها مخرج المرور عن الكلام الأول إلى ذكره ومدحه بشكره وان يعتقد تعظيم تخليصه إياهم من الطوفان بما حملهم عليه ونجاهم منه حين أهلك من عداه وقد عرفهم أنه إنما يؤاخذهم بذنوبهم وفسادهم فيما سلط عليهم من قتلهم ثم عاد عليهم بالإحسان والإفضال كي يتذكروا ويعرفوا قدر نعم النعمة الله عليهم وعلى نوح الذي ولدهم وهم ذريته فلما صاروا إلى جهالتهم وتمردوا عاد عليهم التعذيب وقضينا إلى بني لا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ثم بعد ذلك بعد ثلاث ايات قال تعالى ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. ولم ينقطع بذلك نظام الكلام إلى أن خرج إلى قوله عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا يعني إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى العفو وإن عدتم إلى الفساد عدنا إلى الإيه إلى الانتقام وبهذا انتهى الكلام فهذا أنواع ارتباط الآي بعضها ببعض. إما أن تكون معطوفة والعلاقة بين المعطوف والمعطوف عليه ظاهرة ولو بالتأمل وإما أن تكون العلاقة غير إيه؟ غير ظاهرة فتحتاج إلى تأمل قال وبهذا يظهر لك اشتمال القرآن العظيم على النوع المسمى بالتخلص التخلص يعني أن يخلص من كلام إلى, إيه؟ إلى كلام آخر أن يخلص من كلام إلى كلام آخر إلى كلام آخر قال وقد أنكره أبو العلاء محمد بن الغانم المعروب الغانمي وقال ليس في القرآن الكريم منه أي من التخلص شيء لما فيه من التكلف قال الإمام وليس كما قال ومن أحسن أمثلة التخلص من أحسن أمثلة ارتباط الآيات بعضها ببعض بما يسمى بالتخلص يتخلص من شيء ليصل إليه إلى شيء آخر من أحسن أمثلته آية النور الله نور السماوات والأرض مثل نريك مشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونه لا شرقية ولا غربية يكان زيتها يضيء ولو لم تمسس النار قال هذه الايه فيها خمسة تخلصات كيف؟ قال وذلك أنه جاء بصفة النور وتمثيله الله نور السماوات والأرض هذا النور مثله مثل ريك مشكاه فيها ايه مصباح ثم تخلص من المصباح الى ايه الى الزجاجة قال فيها مصباح المصباح في زجاجة ثم رجع الى ذك النور والزيت يستمد منه فذو لذاته كان كوكب دري قد من شذوة مباركة زيتونة لا شرقيه ولا عربية. ثم تخلص من ذكر الشجرة ثم تخلص من ذكره الى صفة الزيت يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس النار ثم تخلص من صفة الزيت الى صفة النور وتضاعفه يهدي الله للنور على نور يهدي الله نور من يشاء ثم تخلص منه الى نعم الله بالهدى على من يشاء فتخلص من مما قبل إلى وصل إليه إلى ما بعده ومنه أيضا قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فانه سبحانه ذكر أولا عذاب الكفار والا دافع له من الله سأل سائر بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ثم تخلص منه إلى قوله تعرج الملائكة والروح إليه تعرج الملائكة والروح إليه وصف لله إيه ذي المعارج للكافرين يصدروا من الله ذي المعارج صفة الله ذي المعارج إيه تعرج الملائكة والروح إليه ومنه قول تعالى واتل عليهم نبى إبراهيم إذا قال لأبيه وقومه ما تعبدون إلى آخر السياق في صورة الشعراء قال تعالى عن أهل النار فكبكبوا فيها هم والغوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق خميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين فهذا تخلص من قصة إبراهيم وقومه الى اخبار عن واقع الكفار في جهنم يوم القيامة وتمنيهم الرجوع الى الدنيا ليؤمنوا بالرسل وهذا تخلص عجيب وكذلك قوله في اول السياق المذكور واتلو عليه من ابا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفي قال هل يسمعونكم اذ أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلوا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فواديه فلما أراد عليه السلام الانتقال من أحوال أصنامهم إلى ذكر صفات الله قال إن أولئك الآلهة التي تعبدونها من دون الله أعداء اللي الا الله فانتقل من الحديث عن الهتهم الى الاله الحق بالايه بالاستثناء بالاستثناء فانه عدول لي الا رب العالمين الذي خلقني فلما انهى الكلام عن الهتهم الباطلة انتقل الى كلام عن الاله الحق بالايه بالاستثناء المنفصل وقول الله تعالى في قصة سليمان والهدهد وقد فقده سليمان في الموكب فقال احط بما لم تحد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امراه تملكهم وأوتيت من كل, شيء من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون من الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يتدون فلما اراد الهدهد أن ينتقل من عباد الشمس إلى عبادة إلى الحق أتى بالاستثناء المنفصل قال ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وقال الله تعالى في سوره الصافات بعد أن ذكر نعيم أهل الجنة قال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقور وهذا من تخلص التخلص لأنه خلص من وصف المخلصين وما أعد لهم من النعيم إلى وصف الظالمين وما أعد لهم من العذاب المهي ومن أن تعالى في سورة الأعراف ذكر الأمم الخالية والأنبياء الماضين من آدم عليه السلام إلى أن انتهى إلى قصة موسى عليه السلام فقال في آخرها واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذته الوجفة الآيات إلى قول تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا الذين اتبعوا الرسول النبي الامي فبدا بالانبياء السابقين وانتهى إلى, الى خاتمهم عليه الصلاه والسلام فكان تخلص عجيب بديع إن يتخلص من ذكر الأنبياء جمله الى ذكر خاتمهم عليه الصلاه والسلام قال واعلم انه حيث قصد التخلص فلا بد من التوطئة له يعني إذا اردت أن تتخلص من شيء عشان تصل إلى, إيه؟ إلى غيره بلد تعمل إيه؟ مقدمة إذا أردت أن تتخلص الموضوع وتدخل في موضوع غيره بلد تعمل إيه؟ مقدمة كده قال ومن بديعه واحسنه قول الله تعالى في مطلع سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص بما اوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن, الإيه؟ لمن الغافلين فالله سبحانه وتعالى قبل أن يقص على النبي قصة, مو... قصة يوسف أشار قال نحن نقص عليك إيه؟ أحسن القصص ولما أراد أن يذكر خلق عيسى عليه السلام في صوت العمران بدقا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران إلى أن قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم الى اخره ومنها ومنها دي ما عليه الأمثلة بقى الصور صور في النص ذكرنا صورتين او ارجع كده الأول للموضوع ونذكر من ذلك صورا يلتحق بها ما هو في معناها فمنها قول يسألونك عن لهلة اكتب واحد ومنها قول سبحان الله بأسرع اكتب اثنين ومنها أيوا لإن طال العطف ما لازم تفهم بقى العطف على ايه ومنها أي من الصور اللي توضح لك كيف العلاقة بين المعطوف والمعطوف عليه اللي هو غير ظاهر للارتباط ومنها قوله تعالى ولله ولله المشرق والمارب فأينما تول فثم وجه الله في العطف هنا في أول آية ولله لو حرف عطف ولله المشرق والمغرب فهنا عطفت هذه الآية على ما قبلها وقد يقال ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها وهو قول تعالى ومن أظلوا ممن منع مسارد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خلابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خز ولهم في الآخرة عذاب عظيم ثم قال ولله المشرق والمارك إيه الارتباط المعطوف والمعطوف عليه قال الشيخ أبو محمد الزويني في تفسيره سمعت أبو الحسين الدهان يقول وجه اتصالها هو أن ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق أي فلا يجرمنكم ذلك واستقبلوها فإن لله المشرق والمغرب يعني إيه هم أمروا باستقبال بيت, الإيه بيت المقدس وبيت المقدس الكفر الفجرة صلطوا عليه وإيه وخربوه وعطلوه ومنع المؤمن من عمارته طيب من مخلص هد استقبلوا اليه الجهه ان لم تستقبل عين تستقبل اليه الجهه انت الان نحن فو... ومن حيث خرجتم فولوا وجاكم ايه شطره هنا احنا بنستقبل عين الكعبه ولا جهاتها احنا هنا بنستقبل جهته والناس اللي في الحرم بنستقبلوا ايه عينها طيب اذا علاقة ولله المشرق والمارفة إنما تول فثم وجه الله بما قبلها من ذكر تخريب الكفر الفجر بيت المقدس وقد أمرنا أن يستقبلوه خرب ودمر ما عادش موجود قالك استقبل إن عدست عن استقبال العين استقبل إيه؟ استقبل جه وطبعا هذا تأويل أو تفسير وإن كنا قد عرفنا إني ولله المشرق والمارفة ساب نزولها الصحابة لما صلوا بالليل إلى غير قبلة ومنها السورة الربيع منه قولوا تعالى افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فإنه يقال ما وجه الجمع بين الإبل والسماء والجبال والارض أفلا ينظرون إلى الإبل؟ وإلى السماء وإلى الأرض وإلى العلاقة. كيف يعني ما وجه الجمع بين الأرض والسماء والجبال والإبل الجواب أنه جمع بينهما على مجرى الالف والعادة بالنسبة لاهل الوبر أهل البادية سكان البادية أهل الغنم والرعي فان كل انتفاعهم في معيش من إيه؟ من الإبل العرب كل يعيشون معيش على إيه؟ على الإبل فتكون عنايتهم مصروفة إليها ولا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب إن اللي ترعى وإيه؟ وتشرب وهي بتشرب منين؟ بنزول المطر وبترعى منين؟ من الأرض بعد نزول المطر وهو سبب تقلب وجوهين في السماء لما فيش مطر يقولون ايه يا رب يا رب فثم بد لهم من مأوى يؤويهم وحصن يتحصلون به ولا شيء في ذلك الجبال ثم لا غنى لهم لتعذر طول مكثيم في منزل على التقل من أرض إلى سواها فإذا نظر البدوي في خياله وجد صورة هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور إيه الابل عنده إيه طول النهار عايش معها طول النهار عايش معها يأكل لحمها ويشرب لبنها ويركبها ويتخذ من شعرها لإيه البيوت أيها وبعدين البيت دائما يقلب وجهه في السماء علشان يا ربنا يسقيه عشان خاطر ايه عشان خاطر ابله فكان الجمع والعطف في هذا الارتباط البديع العجيب ومنها رقم خمسة بقى قولوه تعالى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء اي العلاقة بين عطف جم جعل شركاء على الجمله الاولى افمن هو قائم على كل نفس بما كسب اي العلاقة اي ارتباط بين قيام الله عز وجل على كل نفس وبين جعل المشركين اليه ايه شركاء قال جوابه ان المبتدا وهو من في قوله افمن من اسم وصول بمعنى الذي المبتدا هو من خبره محذوف افمن هو قائم على كل نفس ما كسب فين خبر مبتدا هو قائم انا الذي ساجد فين خبر المبتدا, فين خبر المبتدأ؟ قال الخبر محذوف وتقديره تقديره افمن هو قائم على كل نفس بما كسب تترك عبادته الخبر الايه المحظوف. يعني كيف تتركون عباده الله عز وجل؟ وهو القائم على كل نفس ما كذب كيف تترك عبارة مثل هذا الاله سبحانه وتعالى أو معادل همزة تقديره؟ أ هو قائم على كل نفس كمن ليس مقائم؟ مش إحنا ذكرنا سود شرائع قالوا أنفقت الله إن كنا لغير إدنه سويكم برب العالمين سوادين في الايه في العبادة طيب كيف سويتموهم؟ كيف تمت أسودين؟ أ هو قائم على كل نفس كمن ليس بقائم امن هو قانت اناء لامي سعيدا وقائما ايه كمن هو نائم القائم كالقائم ووجه العطف على التقديرين واضح اما الاول فالمعنى اتترك عباده من هو قائم على كل نفس ولم يكفي الترك حتى جعله اشرك يعني هو بس لم يتركوا عباده الله فقط لا ده تركوا عباده الله اله الحق القائم على الكون وجعلوا له ايه وجعلوا شركاء واما على التقدير الثاني فالمعنى إذا انتفت المساواه فمن هو قائم على كل نفس كما ليس بقائم طبعا لا يستووا فاذا انتفت المساواه فكيف تجعلون لغير مساوي حكم المساوي آلهتكم لا تساوي الله فكيف تجعلون لا حقا في العبادة كحق الله عز وجل. ومنها رقم كام? رقم ستة قالوا تعالى الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه? الايه اي اللي لبعده? او كالذي مر على قرية عطف قصة على قصة. عطف قصة على ايه? على قصة عصب عطف قصة إبراهيم مع النمرود على قصة المرة الذي مر على قرية الأخيرة على, على عرشها مع أن شرط العطف المشاكلة أو المناظرة فهنا لا يوجد مشاكلة بين, إيه؟ بين محاجة النمرود لإبراهيم وبين الذي مر على قرية قال فلا يحسن في نظير الآية ألم ترى إلى ربك أو كالذي ووجه ما بينهما المشابهه ان الم ترى بمنزلتها هل رايت الذي حاج ابراهيم عمرك شفت حاجه عجيبه غريبه كالذي حاج ابراهيم وانما كانت بمنزلتها لان الم ترى الم ترى مركبه من همزه الاستفهام وحرف النفي ولذلك اذا قيل لك الم ترى تقول ايه ولا تقول نعم تقول بلا ليه لأن نفي النفي إثبات إذا قيل لك ألم ترى وقلت نعم يعني أنت, إيه؟ يعني انت, ما, رأيتش. ما, انت ما رأيتش فإنما كان بمنزلتها لأن ألم ترى مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي. ولذلك يجاب بلأ والاستفهام يعطي النفي إذ حقيقة المستفهم عنه غير ثابتة عند المستفهم ومن ثم جاء حرف الاستفهام كان حرف النفي ونفي النفي إيجاب فصار بمثابة رأيت غير أنه مقصود به ولم يمكن أن يؤت بحرفه لوجوده في اللغ فلذلك أعطيه معنى هل رايت يعني ألم ترى بمعنى هل, هل رايت فإن قلت من أين جاءت إلى ورأيت يتعدى بنفسه ألم ترى إلى طب ترى بيتعدى بايه بنفسه رأيت كذا رأيت كذا فكيف جاءت إلى هنا بقى أجيب لتضمنه بمعنى تنظر والنظر يكون إيه الى بخلاف الرؤية أي الرؤية ترى تتعدى بنفسها أما النظر يتعدى بايه بإلى وجوه يومئذ ناظرة إيه إلى ربها ناظرة تنظر إيه؟ لكن الرؤيه تتعدى تنصي المفعول بنفسها فإن قلت من أين جاءت إلى والفعل رأيت يتعدى بنفسه أجيب لتضمنه معنى تنظر ابناء القسم الأول من أقسام الآيات التي بينها ارتباط إما أن تكون معطوفة وإما أن لا تكون إيه؟ معطوفة إذا كانت معطوفة فهذا هو الكلام فيها القسم الثاني ألا تكون معطوفة ألا تكون ايه معطوفة وده إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم بإذن الله وصلى الله وسلم وبارك على بنوح.